ما جعل, الله لرجل في ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل الله لرجل من في جوفه وما جعل على ازواجكم لائيث تظاهرون منهم ام اماتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم وما جعل ادعياءكم ابناء اب ذلكم قولكم بافواهكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل